هو خير مما يجمعون جمع كل اللي كسبوا الدنيا اليوم، وكل مناصب العالم اليوم وكل رواتب الناس اليوم واحد داق فضل الله عز وجل ورحمة بهذا الكتاب يقول الله هو خير مما يجمعون لو ما عندنا قرآن يا جماعة كان نضيع ما يعرف الواحد يتصرف إذا جو الناس يستنقصون من دينه ومن هي يقول تفرط ما يدري اشتوي ثم تأتي الصواعق من السماء ولقد استهزئ برسل يقول الرسل استهزئ شفاء يسأل نفسه انا احسن للرسل ولقد استهزئ برسل من قبلي فحاق بالذين سخروا منهم ولا واحد فات احصاهم وعدهم عدا فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا بي يستهزئون واحد ينصح ويكلم الناس وما استجاب الناس وبديت قطع تأتيه الآيات الشافية وشفاء اللي ما في الصدوء لعلك باقع نفسك محرق نفسك قاتلها مقطع ألا يكون مؤمنين هم قطع نفسه ما تجابوا الناس أنا لي كم سنة أنصح فيهم أهلي حاولت حاولت حاولت ثم تأتي الآيات ماسك الكتاب يقرأ بعدها الضيق كله ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى يطبب جراحك لعلك باخي نفسك كان بيع لم يحرق نفسه تتقطع تذهب نفسه عليهم حسرات ثم جاء القرآن ليطبب تلك الجراح ويجبر تلك الكسور لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آيا فَضَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خاضين إذن فلا تذهب نفسك عليم حصرات تعرف وين دائرتك وتبدأ تشتغل ذكر ثم بعدين ما استجابوا الناس وضاق صدره ثم فتح القرآن فذكر إنما أداة حصر وقصر أهلا تamu ذكر شوف الدائرة شوف القرآن يريحك ما يكلفني هو إياه ما لا نطيق فذكر إنما تamu ذكر لست عليهم بمسيطر في الدائرة إلا لأن طبيعي نقول طيب يا رب ذكرنا واستغلنا في دائرتنا بس تولوا ما استجابوا إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ما قال فتعذبه أنت هذا خرجت الآن من دائرتك فيعذبوا الله العذاب الأكبر إن إلينا ما قال إليك الآن طلعت من دائرتك إن إلينا إيابا ثم إن ما قال عليك علينا حسابا عرفت دائرتك كوين يجي القرآن ريحك تحاول أنك تعقد نفسك وتجتهد كما نرى في المستشفى في أكثر الأماكن التي يعمل فيها مسلمون وغير مسلمون تجد بعض الناس يجتهد اجتهادات من نفسه يظن ان الآن هو مصيب فيأتي القرآن والله يا جماعة فرقان والله ما تشقى فمن تبعه داي ما قال من قرأ حبيبي ولا قال من حفظ ولا قال من سمع ما عليك لا لأن تأخذنا هذا الكتاب وسنة محمد عليه الصلاة والسلام وتعمل تجد أنك أسعد الناس فمن تبعه داي شوف الوعد لكي تعرف أن القضية تستاهل تعرف أن القضية تستاهل أني مو أتعب عشانها أقطع نفسي عشانها هذا الإنسان شوف الوعد قرر أن يتبع هدى الله عز وجل هذا القرآن إن هذا القرآن يهدي هذا الإنسان قرر الآن أن يتبع قال الله عز وجل فمن تبع أوداي فلا خوف عليهم شوف المستقبل كله فولاه رب العالمين ولا هم يحزنون الماضي كله تولاه رب العالمين ما يحزن على ما مضى ولا يخاف مما هو آت إذا كتبك الله عز وجل من هؤلاء من يقدر يغير كلامه والله ما أحد ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك والله ما أحد يعطيك غيرها والله ما أحد يعطيك غيرها وحاولوا يطلعون النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج من دائرته والله عز وجل جاء بهذا القرآن حتى يثبته ويعيده للدائرة قال الله لما جاء أهل يهود أحبار يهود قالوا يا يا محمد إن بيننا وبين قومنا خصومة وإنك تعلم أننا إذا أسلمنا سيتتبعنا يهود يبغون يطلعون النبي عليه السلام عن دائرة فاحكم لنا عليهم ونسلم فاي يسلمون صفقة صح صفقة يعني يسلم احبار اليهود ويسلم اليهود هل هذه من دائرة محمد عليه الصلاة والسلام ان يغير حكم الله عشان يجذب الناس ها يا جماعة فنزل جبريل معه آيات تهز الجبال الراسيات النبي عليه الصلاة والسلام جاء عرض قويلة عرض يعني تسلم يهود عرض ما هو بسيط والقرآن ينزل من فوق سبع سماوات وأنحكم بينهم ما أعظم الله وأنحكم بينهم إيش عشان يسلمون احكم على كيفهم وأناحكم بينهم بما أنزل الله ولن تتبع أهواءهم واحذروا أن يفتنوك الله أكبر أحكم بينهم بما أنزل الله ولا نهي تتبع أهواءهم تحذير واحذرهم أن تبهي طلعك أحد من الدائرة واحذروا أن يفتنوك عن إيش عن ما أنزل الله لا عن بعض ما أنزل الله إليك يسلمون ما يسلمون هذه ليست دائرتك لكن من دائرتك الواجبة عليك أن ما تخرج من عن الدين بطريقة ما تحكم بأمر من عندك إذا ما أذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يجتهد اجتهاد خطأ عشان يرغب غيره في الدين الآن طلعت لنا أشياء كثير عشان نرغب الناس في الدين هذه ليست من دائرتنا دائرتنا أن نقول الدين بما بما شرع الله عز وجل وشرع نبيه عليه الصلاة والسلام وهو أصلا يسر وهو الحياة وهو إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقول <تصفيق> وَاحْذَرُهُمْ أَنْ يفتنونك عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ طيب يا رب الآن فرصة بتضيع علي بيتولون وإن تولوا شوف ما يبدأ يرتك وإن تولوا فاعلم ما قال اطلع فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم لكن لا أطلع أنه من دائرتك وإن كثيرا من الناس تقطع نفسك تهدي كل الناس ما تقدر وإن كثيرا من الناس لفاسقون بتسوي تصويت هذه الإحصائية تأخذ كلام الله هذا هو الدائرة اللي مطلوب منك مالك كنت وزيرا كنت مديرا كنت ابن كنت والله سيسألك الله عن دائرتك والله سيسألني الله وإياك عن دوائرنا وكل ما كانت دائرتك أوسع كلما كان أجرك أكبر إن حملت الأمانة وكلما كان وزرها أعظم إن ضيعت الأمانة وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حُكْمًا سبحانه لقوم يوقنون وين جاءتنا من طيب التميع في الدين وإني أنا والله عشان أرغب الناس في الدين وأوريهم سماعة الإسلام خلنا نضيع الدين عشان يحبون الدين يحبون اللي ألفناه نحن مو بالدين من وين جاءتنا؟ من وين جاءتنا تصويت ونشوف ونتبع أهواء الناس من أين جاءتنا؟ أقرأ الآية لبعدها يَا أَيُّوَا الَّذِينَ آمَنُوا بعلمكم من أين جاءت؟ شوفوا التأصيل في القرآن يحطيك القضية وأبعاد القضية ليش جاءت القضية؟ من وين نشأت أصلا؟ كيف تخرج منها؟ المفروض من المؤمن في دائرة تهيش يسوي؟ هذا المفروض منك يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء هم اللي جابوا القضايا هذه كلها قيادة في المرأة اختلاط لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء وبع سبحان الله يا ربي قلت في سورة البقرق وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء كيف الآن أولياء بعض إذا صار عدوهم الإسلام صار أحبا أحب, أحب أحب بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم شفت بتطلع من الدائرة فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أترى الذين في قلوبهم رض؟ اللي طلع عن الدائرة. يسارعون إليهم. لا. ما قال يسارعون إليهم. عجيب الآية. يسارعون فيهم. إشلون؟ هو هنا عايش بلاد المسلمين. لكن لباس لباسهم هو أصلاً في يومونة. لباسة لباسهم كلام كلامهم برنامجه اليومي زي برنامج جون وديفيد في أمريكا وفي إسرائيل أغاني 40 ساعة يكلم يعافيس طلع لبنات يسوي وذي تلبس تبغى نظامها زي نظام, نظام جنت ولا بالضبط تلبس تبغى هي ما لها دخل في كلام الله عز وجل أو كلام النبي عليه الصلاة والسلام قال فتر الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم ليه يقولون نخشى إذا قل تعظيم الله وخشى الله في قلب العباد أذلها الله بخشية غير, العب... غير غير الله بأقل ومن هدون الله سبحانه وتعالى حبيبي الغالي وانظر كيف حاولوا يطلعون النبي عليه الصلاة والسلام عن دائرته ونحن وإياك أمرنا أن نتبع عليه الصلاة والسلام عرضوا عليه عروض عشان يسلمون بس يبقونوا يطلعون عن دائرته والله عز وجل يأتي بهذا القرآن بآيات ترجع النبي عليه الصلاة في دائرته قال الله عز وجل وقالوا لن نؤمن لك حتى حرف غين يعني ممكن ترى نؤمن بس نطلب منك طلبات كلها من في دائره النبي عليه الصلاه والسلام حتى تفجر لنا من الارض ينبوع افجر لنا ينبوع هل هذه من دائره النبي عليه الصلاه والسلام جل لا أحد يستفزك سو كذا ونتبعك افعل ما امرك الله او تكون لك جنة من نخيل وعنب روح اشتر جنة ترى كل قضية ليست بقضية تسميتها انها ينبوع ولا جنة القضية قضية طلعك عن دائرتك يشغلك باي شيء من نخيل وعنب فتفجر النار خلال تفجيرا هل هذه من دائرة نبعي السلام؟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 حتى تنزل علينا كتابا نقرأ شوف الرد على كل هذه ما قال الرد نعم سأفجر لكم ينبوع وإن شاء الله بشتري مزرعة قل سبحان ربي سبحانه قل سبحان ربي هل كنت وهذا ردك لازم يكون هل كنت إلا بشر رسولا أنا فقط أنذركم بهذا يرضى عني رب العالمين محاولات لإخراج النبي عليه الصلاة والسلام قال ربي جل في علاه وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره ما أعظم الله ما قل لتغيره سمه أعظم افتراء لتفتري علينا غيره النتيجة وإذا لاتخذوك خليلا لكن الله سيتخذك ماذا ولولا ثبتناك ما أعظم الله ما قال لولا أن ثبت شفوا كل الآيات فيها توحيد لولا أن ثبتناك ففهم النبي عليه الصلاة والسلام الدرس فعلم أن الثبات ليس من عنده صار أكثر دعاء له ومقلب القلوب ثبت أنت يا ربي قلبي على دينك لقد كت تركن إليهم 90% في الدين و10% على كيفهم لما يعدين عشان يرضون ليست وظيفتي وظيفتك في الحياة أن نرضي الناس قبل الله عز وجل لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا ما أعظم كلام رب العالمين سبحانه وتعالى إذن ما أعظمه إذن لأذقناك ضعف الحياة المخاطب من؟ قرة عين الموحدين عليه الصلاة والسلام يقول الله لو أنك فعلت إذن تتغير وضعك يا محمد إذن لأذقناك ضعف الحياة يعني أعذبك ضعف العذاب في الدنيا في الممات في القبر طيب في المحشر لا تجد لك علينا نصيرا ولا مكان تنصر فيه عشان ثمن شيء قليل إذا ما أذل النبي عليه الصلاة والسلام فكيف نأذى لأنفسنا أحيانا نقول هذا حلال وهذا حرام ونشرع يا معايش إن شاء الله ما يخالف أحبتي والله الأمر جد قال الله عز وجل لأن أكثر الناس الآن ينصح ويأمر معروفين عن منكر ثم بعدين يحس أن الناس ما استجابوا فيرجع شوف قال الله عز وجل فلعلك تارك ما أعظم الله فلعلك تارك وكل الكلام على بعض ما قال لعلك تارك القرآن لا لعلك تارك ما أوحي إليك لا فلعلك تارك بعض ما أوحي إليك وضائق به صدر والله يا جماعة تحصل لنا لك. تصير لنا يا جماعة تنصح أحد ما يستجيب فلعلك تاركم بعض ما يوحى إليك وضائق وضائق بي صندوق. أن يقولوا لولا أنزل عليك كنز أو جاء معه ملك هل هذه وظيفة النبي عليه السلام هل هي دائرة أنه يجيب معه كنوز ومع ملك لا انظر ماذا قال الله عز وجل إنما ارجع لدائرتك إنما إيش إنما أنت ما أعظم الله إنما أنت يعني لا تترك ولا يضيق صدرك عشان ما معك ملك ولا يضيق صدرك عشان ما عندك كنز ولا يضيق صدرك على أنك يمر الهلال تلو الهلال تلو الهلال ولم يوقد في بيتك نار هذا ما ينقص من قدرك عند رب العالمين لك المقام المحمود لكن لا تنسى دائرتك فلعلك تاركم بعض ما أوحي إليك وضائق به أن يقولوا لولا أنزل لولا أنزل عليك أنزل أو جاء معه ملك إنما, إنما أنت نذيب بس طيب ما استمعوا لي والله على كل شيء وكيل كل شيء خارج دائرتك الله هو عليه وكيل إذن أنا ما أحلق نفسي إذا أديت ما علي إيش اللي خلانا يا جماعة ما ننصح إيش اللي خلانا معروفنا عن منكر كل واحد يقول المفروض الدولة تسحب السفير الدولة لها دائرة سيسأل الله عز وجل المفروض الوزير يفعل الوزير له دائرة سيسألها الله عز وجل عنه المفروض الجرائد يكتبون كل من له يد ولم يفعل سيسألها الله لكن أنت دائرتك إيش سويت فيها وأنا دائرتك إيش سويت فيها هذا هو المطلوب منك ناظرنا دوائر الناس ونسينا دوائرنا قال النبي عليه الصلاة والسلام أمسك عليك لسانك في دائرتك ولي بيتك وبكي على خطيئتك أشغلتنا خطايا الناس شي يقدر أسويه في نصر محمد عليه الصلاة والسلام هل هذا يا جماعة جديد جديد يعني أنه حيث يسوى بن نبي عليه السلام مهوب جديد ولن ينتهي إلى قيام الساعة قال الله عز وجل بس مشكلة لا عرفنا القرآن أحبتي وعشنا لحالنا وأخذنا أفكارنا من القنوات والمحللين والمحلل السياسي وبالضيع قال الله عز وجل واذا راى كل الذين كثروا شوفوا النبي عليه السلام ايه يتخذونك الا هزءا اه هذا شوف الاستحقار اه هذا الذي يذكر آليتكم شو الرد وهم بذكر الرحمن يعيبون على النبي عليه الصلاة والسلام أن تكلم على أحجار وهم بذكر الرحمن هم كافرون قال الله عز وجل إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون هذا الذي بعث الله رسولا إن كان لا يضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليه فرحانين أن ما أحد أضلهم عن آلهتهم ودائرتهم وإحنا نصرة النبي عليه الصلاة والسلام ما تبدأ بعد ما طلع أقزام الدنمارك ما أخرجه نصرة النبي عليه الصلاة والسلام تبدأ من أول ما دخل قلبك أنه هو رسول الهدى عليه الصلاة والسلام لكن نايمين والآن بعدها صفعات استيقظنا شوي ثم رجعنا تعرف حبيبي الغالي الله عز وجل يقول وبالحق أنزلناك وبالحق نزل وما رسلناك إلا مبشرا ونذيرا خذ الحقائق من هنا لا تتعي الأخبار خذها من هنا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لأن تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عاندتم الأخبار ما تطلع لك مشاعر الناس وما تطلع لك ما تخفي صدورهم الله في القرآن يعلمك يشخفون لك ودوا ما عاندتم شوف التفاصيل قد بدأت البغضاء من أفواهم هذه تطلع على الأخبار لكن في شيء ما تطلع على الأخبار وما تخفي صدورهم أكبر يقول بأعلمك إيش داخل صدر عشان دون تقرأ القرآن وغيرك أربع عشر ساعة عند الأخبار أنت تعرف أحسن منه إيش كان بعدها؟ إيش بعدها؟ قد بينا لكم لا تروح عند الإخبار نبين لك هنا قد بيننا لكم الآيات إيش كلمة قوية إن كنتم تعقلون عشان كذا آية واحدة ما فهمناها قاعدين مع اليهود أكثر من خمسين سنة عشان آية واحدة عاقبنا الله عز وجل عاقبنا الله سبحانه وتعالى على عدم فهم آية واحدة والعمل بها فهمناها فهم جامد بارد، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى حرف غاية. قبله والله ما يرضون. تغير بنات السجون أي شيء ما يرضون. حتى تتبع ملتهم ما فهمناها. وكل ما قالوا قلنا يا الله يمكن يرضون الحين بالسلام. يمكن يرضون بالسلام. يمكن يرضون بالسلام. يمكن يرضون بالسلام والله يقول لن ترضى. ما أعظمه لا يبدل كلامه. تبي تجرب جرب, جرب. تبغى تجرب سو غير القرآن تذوق تتوخ المعيشة الضنكة على قدر بعدنا عن القرآن على قدر الضنك اللي في قلوبنا قال الله ولن ترضى عنك اليهود ولا نصرا حتى تتبع ملتهم قل سمع الكلام ذلنا إنه د الله هذا القرآن هو الهدى ولئن اتبعت هواه بعد الذي جاءك من العلم وصلك القرآن اخترت هواهم ما لك من الله من ولي ولا نصير تعرف اش معنى اذا ما كان لك من الله ولي ولا نصير تضيع ليس, ليس اب وليس عم وليس كفيل لكن رب العالمين سبحانه يملك نبضات قلبك جريان دمك يملك حالك في الثاني وين وحالك بعد الثاني وين وحالك فوق الأرض وين وتحت الأرض وين ويوم العرض وين يملك صلاح أبنائك صلاح ذريتك يتولاهم يدفع عنهم الضر يجلب لهم الخير يتولى كل شيء تعرف اش يعني ان يتولاك الله عز وجل بهذا سنختم اسمعنا أن يكون الله معي وكيف أنصر النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل علق حبه لك لا بمحبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام ولكن باتباعنا للنبي عليه الصلاة والسلام قال قل إن كنتم تحبون الله ما قال فأحبوني قال فاتبعوني الآن يتغير وضعك مع عند الله عز وجل فاتبعوني يحبكم الله ثواني لمحه بسيطة سريعة كم منا من فعل أعظم من أهل الدنمارك مع النبي عليه الصلاة والسلام هذه عقيدتهم وهذا مذهبهم وهذا منهجهم ما نستغرب منهم إنا بل نص الله عز وجل وودوا لو تكفرون. كم من, من واحد يأخذ كلام من النبي عليه الصلاة والسلام ويطبق العكس كأنه يعاند بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أسمى الكعبين من الإزار في النار قالت أم سلمة إذا ما يفعل النساء بذيولهن يا رسول الله أجل ايش نسوي بأطراف ثيابنا قال يرخينه شفرا العفيفة يهمها علاقتها مع رب العالمين وتعلم أن الحياء من الإيمان وتعلم أن الحياء خير كله فقالت يا رسول الله ما هي يمتصوره أني قد أمشي في الشارع وينكشف أصبع رجلي قالت يا رسول الله إذن تنكشف أقدامه إيش قال النبي صلى قال لا تدققون عاد ترى العمر سائد الدين يسر لا قال اذا يرخينه ذراع خلى يسحب عشان رجل ما فيها عيون ولا فيها شفاه ولا فيها خدود ولا فيها شعر رجل يعني ما فيها شيء كم من من لو رجع الان افكر بس في ثاني البيتة وجد أنه هو وأولاده أخوانه النبي عليه السلام أمر برفع ثياب الرجال وإنزال ثياب النساء لو رجع لبيته الآن لقى ثياب خواته ترتفع وثياب أخوانه وهو تنزل كأن واحد قال شفت هذا النبي عليه السلام والسلام لازم تعانده عشان تدخل الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام أرخوا اللحى. جلس يتفنن ي... عنده استعداد الآن قابلية ممكن يروح في التلفزيون يشوف واحد قاص من هنا الآن يروح يحلق قصة من هنا ممكن يحط لك واحدة صغيرة هنا ممكن ألمهم يتفنن أي شيء إلا زي محمد عليه السلام والله من الناس من, من المسلمين من يفعل هذا تدري كيف تنصر نبيع السلام خل لحيتك وخل ابنك الصغير يسألك بابا ليش ما حلقت لحيتك خل زوجتك تقول غريبة ما حلقت قل لها أريد أن أنصر النبي عليه الصلاة والسلام في نفسي أول بعدين أنصرها ليش أخذت ثيابكم؟ بتروح توديها خذ معك عيالك قل لأننا نمنا كثيرا عن نصرة محبيبنا عليه الصلاة والسلام ولا بد أن نتبع حتى يحبنا رب العالمين اغرسها في قلبه إذا مريت على أصحاب البدل الصفراء الذين يكنسون في الشوارع انزل أنت أولادك وسأله مسلم وإذا قال لك مسلم احضره وسلم عليه كان معك شيء عطاه وقل لعيالك هذا أخونا يقولونك ليش هذا مسلم هذه من نصرة النبي عليه والسلام علاقتك مع أهلك تعال سوزيني النبي عليه الصلاة والسلام من اليوم أي طفل من أطفالك يدخل عليك المجلس لا تقول روح تذكر تذكرش كان يفعل محمد عليه الصلاة والسلام ينزل من المنبر بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام ويمسك الحسن ويرفعه قدام الناس ليه طولت في السجود يا رسول الله؟ قال إن ابني هذا ارتحلني يعني نركب على ظهري فما أحببت أن أعاجله خليه يركب ينسل روحي لك الفدى يا رسول الله لأجل هذا أحبة الفضل يأتي عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول لما سمع أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ابن أبي بن سلول قال لا إن رجعنا, رجعنا إلى المدينة لا يخرجن لأعزنا هذل قال ذهب النبي عسلم خاف الآن بيأمر نبي عسلم بقتله ذهب النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله لقد علمت أنه لا أحد بالمدينة أبر بوالده مني فإن أردت أن تقتله فلا توصي أحدا لأني لا أحب أن أرى قاتل أبي طيب ولكن إذن لي أنا أن أقتله سبحان الله هذا وأنت أبر واحد نعم لرسول الله عليه الصلاة والسلام نفعل هذا قل إن كان آباؤكم أو أبناؤكم أو إخوانكم أو أزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها ما قال تحبونها أولا كل هذه حلال كلها حلال وما قال تحبونها لأن طبيعي نحبها قال أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إيش معنى هالكلام يعني الآن أنا, أنا أتكلم عن نفسي عندي استعداد أقاطع كل البقالات اللي عند بيتي لو أحد منهم أهانو ولدي صح لو أحد تكلم على أولادي والله ما على شتري منه إن كان قاطعت عشان أولدك وما قاطعت جبن عشان محمد عليه الصلاة والسلام فخف من آخر كلمة في آخر في آخر الآية أحبة الفضلة لو أحد تكلم عن أبوي أو أبو غضه أبو غضه يمكن ما عاد روح له في يا جماعة خلك قوي يوم من الأيام ادخل بقالة مهوب ما تشتري دنماركي بس طالع في شيء دنماركي في الثلاجة بالله خذ معك أغراضك اللي تبغاها ثم حطها على الطاولة ثم انظر لتلك الجبنة الدنماركية قل له أنا كنت بشتري من كل هذا عشان تلك الجبنة لن أشتري منك شيء والثاني يجي يفعل كذا والثالث يفعل كذا والله ما عدت تلقاها تصير ترغمهم أن ينصرون بإعسلهم رغم عنهم لكن كل واحد دائرتك ما تقدر تسويها في دائرتك لأجل هذا قال الله عز وجل آيات عجيبة وعظيمة قال سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس بأي صفة يا رب بأي شرط تأمرون بالمعروف كم منكر شناه اليوم ما أمر معروف ما أمرنا فيه اليوم وتنهون عن المنكر كم وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لا يضروكم ما أعظم الله لا يضروكم إلا أذا كلام وتصاوير لا يضروكم إلا أذا وأن يقاتلوكم لو تشتغل على دائرتك يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الدلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وضربت عليهم مسكنة وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم مسكنة ذلك بأنهم كانوا يقتلون الأنبياء بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون شوف الدرس العظيم يصف لك الجو العام اللي كان في ذاك الزمان يقول ما كانت القضية قضية سب ولا قضية رسومات كانت القضية في ذاك الزمان يمسكون النبي وهو تو وطالع من بيته ويقطعون رأسه شوف الفتنة مو مشايخ ولا علماء انبياء شوف حال الناس اللي عايشين يشوف نبيه انبياء الله يقتل قدامه أعظم در... أعظم... من أعظم دروس القرآن اللي بعدها ماذا قال الله وصف لك الجو الآن الجو دمار كله كله دمار مو مرأة سوق ولا لا الجو كله دمار ماذا قال بعدها أجل تكون خلاص العالم كلهم اللي ذاك زمان هالكي صح ما دام وصلت الحالة أن تقتل عن بها أجل كل العالم في النار ماذا قال الله ها حبتي ليس اللهم اغفذ لنا ذنوبا حالة بيننا وبين فهم كتابك ليس سواء ما اعظمك يقول مع حل جو الدمار كله والفساد اللي ظاهر وتقطير الانبياء فيه ناس احبهم سبحانك يا رب اش كانوا يسوون ما غير المنكر المنكر ما زال تقطير الانبياء ما زال أجل إيش سوى يا رب ليسوا سواء ما أعدى من أهل الكتاب أما وين رأيتهم يا رب أمة قائما تقتل الأنبياء برا وفي الطرقات وناس سهران على فساد من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله ونحن عندنا آيات الله وعندنا لله اللهم اجعلنا من القوامين لك يا ربي بالقصد وَاجْعَلْنَا يَا رَبِّ مِنَ الَّذِينَ يَقُومُونَ لَكَ قَانِتِينَ فِي أَنَاءَ اللَّيْلِ وَأَنَّهَارِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ لا يُعِينَ عَلَى هَذَا إِلَا أَنت من أهل الكتاب أمة قائما يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله ايش اللي قومه ايش اللي قومه في ايام البرد يكلوا ايات الله وهو ساجد يؤمنون بالله وباليوم الاخر قاعد تستعد لذاك اليوم ويسارعون ويسارعون في الخيرات كلها في دائرته ما غير الوضع لكن شغال في دائرته أنا الليل يسارع في الخيرات يسارعون في الخيرات من هم هؤلاء عندك وأولئك وأولئك وأولئك من الصالحين تعرف ايش معنى ان يكتبني الله وإياك من الصالحين يعني مذ أن خلق الله هذه شرع الله هذه الصلاة إلى أن تقوم الساعة ولم صلي يصلي فتقبل صلاة حتى يدعو لك إن كتب اسمك الله مع الصالحين كل من صلى ما تقبل صلاة حتى يدعو يقول في التحيات وهي ركم من أركان الصلاة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين الله يعلمهم فإن كتب اسمي واسمك منهم كل مصلي يصلي انا الليل أطراف النهار في المشرق في المغرب في الطائرة في الأرض في السماء يكتب الله لك دع دعاء وأولئك من الصالحين ما غير الجو ما زال الجو دمار لكن شغالين في دائرتهم وما يفعلوا من خير فلي يكفروا والله أليم والله عليم نستطيع أن نخدع أي أحد لكن الله أعز من أن يخدعه والله عليم عليم بالمتقين ختاما ما الذي حال بيننا وبين فهم كتاب الله ما الذي جعلنا أحبة الفضل نقرأ كلام الله شيء؟ القضية والله ليست قضية التفسير كم كسب تفسير قرأنا ولا كم تفسير سمعنا ولا كم درس حضرنا القضية قضية في دائرة في دائرتي ودائرتك أنت قال الله عز وجل علمنا أولا أسباب كيف تغتاح في حياتك والله منا مرتاحين يا جمعين والله منا مرتاحين إلا من رحم الله نفعل جهد كبير ونحصل على نتائج قليلة ونتائج قليلة نتبع ثمنها في الدنيا وندبع ثمنها في الآخرة حرمنا خيرات كثير جلبت علينا مصائب كثير عشان تطهر هذا ذنوب اللي عندنا كل هذا بإعراضنا بي عن هذا الكتاب ضن معيشة ضنكة لو أننا اتبعنا فمن اتبعه دايا فلا يضل ولا يشقى فحرمنا أنفسنا أشياء كثير نشوف ليش قال الله عز وجل ومن أظلم ممن الكلام اللي بعده يهمني وهملك ذكر بآيان أنت ربي سمع كل يوم يسمع مغرب عشاء فجر وفي الظهر والعصر يقرأ هذا إن كان غير إن كان له شيء من النوافل. ذكر بآيان أنت ربي شوف على حسب ردة الفعل كتب الله لأن السعادة هذه في القلب إذا ما جعلها الله لك فاختصار حبيبي والله ما أحد يعطيك إياها والله والله والله والله إذا ما أعطاك الله السعادة هو سبحانه وجل جلاله أقسم بالله ما تعيشها وإذا أعطاك إياها والله ما أحد يسلبها منك فمن أظلم ممن ذكر بآيات ربي فأعرض عنها نسي اسمع الآيات وما يسويك ونسي ما قدمت يدا إن إننا جعلنا هذا مكان الصعاده وهذا هذا مكان تلوق القرآن وتنذبه نزل به الروح الأمين على قلبك هذا المكان أم على قلوب خلينا نشوف شو اللي قفلها أعرض عن عنها ونسي ما قدمت داهونام ولا عنده مشكلة ولا كأنه عصى اليوم شيء إنا جعلنا على قلوبهم مكنا مثل التوابيت. أن إيش؟ ما قال يقرأه يقرأ، وما قال يسمعه يسمع. مثلنا أحبة الفضيلة. هذه الحياة تعيشنا. أيفقه يقرأ ما يفهم. عشان كذا مو مثل وفي آذانهم قراء. وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُونُ إِذًا أَبَدًا إذا ما اختتت في القرآن لن يهديك آشيد لأجزة هذا ربط النبي عليه الصلاة والسلام من أسر ثم يبدأ تقام الصلاة ثم يكبر ويقرأ القرآن تجد اللي مربوط هناك أحدهم كاد أن ينخلع قلبه لما سمع أم خلقوا من غير شيء أمهم هم الخالقون أم خلق السماوات والأرض لا يقنون أسأل الله سبحانه وتعالى بنور وجهي الذي أشرقت له الظلمات أسأل الله سبحانه وتعالى بنور وجه الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أموى الدنيا والآخرة أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وقلوبكم وأن يجعله جلاء أحساننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اجعله قائدنا إلى جناتك اللهم علمنا ما جهلنا اللهم علمنا منهما جهلنا اللهم ذكرنا منهما نسينا اللهم افتح علينا يا رب من أسرار كتابك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن لنا ذنوبا حالت بيننا وبين فهم كتابك اللهم اغفر لنا ذنوبا حرمتنا كثيرا من عطائك اللهم يربك شف الضر عن المتضررين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم يرب عليك بمن تعرض للنبي عليه الصلاة والسلام اللهم إنا نعلم يقينا من كتابك أنك قلت وقولك الحق إلا تنصره فقد نصره الله وقلت وقولك الحق إن شانئك هو الأبتر فهو منصور لا محالة لكن اللهم إنك من خلقك ثلة يكونون في مقدمة الصف في نصرة النبي عليه الصلاة والسلام اللهم فاكتبني وأحبابي هؤلاء منهم يا رب العالمين اللهم اجعلنا في مقدمة الصف اللهم يا رب ما أردت وما أحببت أن يقال في أرضك اللهم فاجعل ألسنتنا أسبق الألسن إليه يا رب العالمين وما أحببت أن يخطى إليك من خطى فاجعل أقدامنا أسرع الخطى إليها يا رب العالمين اللهم أقر أعننا بصلاح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وإخواننا والمسلمين يا رب العالمين اللهم اهدي شبابنا اللهم اهدي شبابنا ونساءنا اللهم من أراد أمتنا وديننا وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر بسوء اللهم فأشغله في نفسه اللهم يا رب جعل تدبيره في, في تدميره يا رب العالمين اللهم أعز أمتنا يا رب في قادة يكون هنا عزا للإسلام وأهله اللهم يا رب أصلح أولاة أمورنا اللهم أخذ بنواصيهم إلى البر والتقوى وسائر أولاة أمور المسلمين يا رب العالمين إن ذلك عليك يسير اللهم يوم تجمع أولين والآخرين فلا تفضحني وإياهم يا رب بما سترت علينا واغفر لنا ذنوبا أنت أعلم بها آسف حبيتي على الإطالة استغفر الله العظيم لي ولكم وأصلي وأسلم على الشرف من وطأة قدمه الثراء أبي وأمي عليها الصلاة والسلام فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرب مثل النخيل بحسنه يهديننا أشهى الثمر فيها الفوائد والعبر